أخذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زبني علما أرحب لكم أمنائي وحفادتي طلاب العلم وأعول إليكم لنواصل مع ما بدأناه من شرح لقواعد اللغة العربية وقد كنا قد انتهينا من الكلام عن الحروف الناسخة ان واخواتها ولا النافيه للجنس والان ننقل الحديث معا الى الافعال الناسخه او الافعال الناقصه وهي كان واخواتها وكاد واخواتها أي أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع وكلها تدخل على الجمل الإسمية دعنا من الإجاز وهي بنا إلى الشرح التفصيلي كان وأخواتها ليس صار ظل أصفح أضحى أمسى بات ما زال ما دام ما برح ما فتأ منفك عملكم تدخل على الجمل الاسميه يظل المبتدا مرفوعا ولكن يسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها الامثله كان النحو صعبا والان اصبح سهلا وعلى المدرس يشرح الدرس نلاحظ هنا ان خبر المنه جملة فعليه ولذلك فهو في محل نصب قد تأتي كان وبعض اخواتها تامة أي تكتفي بمرفوعها على أنه فاعل ولا تحتاج لخبر ما عدا ليس ما فتأ ما زال ومن نسبة ذلك طارق محترم حيث كان. قال هنا ذا من مستتر تقرير وهو. فسبحان الله حين تنسون وحين تصلحون. قال هنا واو الجماعه ألا إلى الله تصير الأمه واضح الفاعل الأمور خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض السماوات أيضا من الأفعال الناشخه كاد وأخواتها كما قلنا أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع المقاربة كاد وأوشك أفعال الرجاء عسى وحرى وخلولق أفعال الشروع شرع وأخذ وبدأ وجعل وطفق وأنشأ تعمل كان وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها أي ترفع المفتدى وتنسب الخبر ولكن بشرط ان يكون خبرها جمله فعليه فعلها مضارع في محل نصب اخذ المدرس يشرح الدرس المدرس اسم اخذ ويشرح الدرس فعل وفاعل ومفعول جملة فعليه في محل نصب خبر اخذ نلاحظ يكسر او يجب بمعنى اخر اقتران الخبر بأن مع او شك وعشى ويقل يعني يجوز مع كاد ويمتنع مع فعل الشروع او شك السلام ان يعم عسى الله ان يغفر لنا كادت الامية تنتهي او كادت الامية ان تنتهي اخذ احمد وذاكر بجدية بدا عبد الرحمن بدا عبد الرحمن يستعد للمسابقه شرع محمد يزور جده نضع اي من الاسميه من اقسامها من مبتدا وخبر وما يدخل عليها من نواسخ وننتقل إلى الضمائر وكيف نقوم بأعرابها الضمائر نوعان كما ترون: ضمائر بارزه واضحة نراها وضمائر مستثرة تقدر الضمائر البارزه نقسم الى نوعين ضمير منفصل وضمير متصل الضمير البارز المنفصل اما للرفع واما للنصب فللرفع المتكلم انا ونحن الغائب هو هي هما هم هن المخاطب انت انتما انتم انتن اما المست اياك باضافه الضمير اياك اياك اياكما اياكم اياكن وهكذا او ضمير بارز متصل والضمير البارز متصل اما ان يتصل باسم واما ان يتصل بفعل كتاب اسم كتابنا أو كتابك قلمه أما المتصل بالفعل نسبة كتبت كتبت كتبنا كتبوا رايتك هذه تقسيم الضمائر البارزه بارز منفصل وبارز متصل بارز منفصل للرفع والنصب وبارز متصل بسم او بسعر اما الضمائر المستتره فهي ان الفاعل يتقدم على فعله مثلا نقول طارق عالج المريضه باخلاص اي عالجه هو الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو ونقول امل تفوقت في الدراسه الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي ده موجز للدمائر وتقسمتها ولكن نأتي إلى التفصيل التفصيل أهم شيء هو طريقة إعراب أو علامات إعراب الدمائر المتصلة مهمه جدا ومستخدمه كثير جدا وبتيجي في الامتحانات كثير جدا وبتفيد في معرفتنا الكل حاجه ازاي نقرا ازاي نتلو القران تلاوه صحيحه قلنا ان الضمائر المتصله اما ان تتصل باسم او او ان تتصل بفعل فإذا اتصلت الضمائر بالإسم فهي في محل جر مضاف إليه في محل جر مضاف إليه مثلاً كتاب بناء هاي الكتاب دي مبتدأ كتابه مرفوع وناء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أما إذا اتصل بفعل فهي إما أن تكون في محل رفع فاعل وإما أن تكون في محل نصب مفعول. نيجي على الضمائر المتصله التي في محل رفع فاعل وهي مع الفعل الماضي تو تا تي فاعل كتبت كتبت كتبت في محل رفع فاعل وجمعها نا كتبنا في محل رفع فاعل ومع الماضي والمضارع نون للمثنى الف الاثنين وواو الجماعه بنات كتبنا او يكتبنا الولدين كتبا او يكتبان الاولاد كتبوا او يكتبون اما مع المضارع فقط يا المخاطبه انت تكتبين اما الضمائر المتصله التي في محل نصب وتعرف مفعول به مع ضمائر الخطاب مع هاء الغيبة مع ياء المتكلم اكرمتك كرمتكي اكرمتكم أكرمتوكم اكرمتكما مع ضمائر الخطاب او مع ضمائر الغيب رايته رايتها رايتهم رايتهن او معياء المتكلم اكرمني ملاحظه مهمه جدا الضمير ما من الف ممكن أن تأتي مع الاسم فتكون في محل جر مضاف إليه كتابنا وممكن أن تأتي مع الفعل فتكون في محل رفع فاعل كتبنا وممكن أن تأتي في محل نصب فتكون في محل نصب مفعول هذا الرجل أكرامنا فنادي عام المشترك تيجي مع الاسم وتيجي مع الفعل مباشر تبقى فاعل ومع الفعل والفعل تبقى مفعول يعني في محل جر وفي محل رفع وفي محل نصب كما هو واضح في الامثلة التي امامنا كتابنا كتبنا الدرس هذا الرجل اكرامنا هناك موضوع مهم أبدا وهو حروف الجر كلمنا عن الإسماء وعن هذا وعن النوازخ وخلافه ننتقل إلى حروف الجر هناك حروف جر أصلية وحروف جر زائدة الرجر الأصلية لا يمكن أن تحذف من الكلمة وإلا فسد معنى الجملة فلو كنا مثلا أريج تأكل بالملعقة وذهب عمار إلى النادي وصلى عبد الرحمن في المسجد لو حاولنا نحذف حرف الجر لأصبح المعنى فاسدا أريج تأكل الملعقة ذهب عمار النادي صلى عبد الرحمن المسجد ملهش معنى الجمل ملهش أي معنى إطلاقا إذا حرف الجر هنا حرف أصلي لا يمكن حذفه أما حروف جائدة فيمكن أن تُحذف ولا يفسد المعنى ولكن هي بتستخدم بلاغيا لتوكيد الكلام ليس النجاح ببعيد وما ربك بظلام للعبيد ليس النجاح ببعيد لو شئنا الباء ليس النجاح بعيد الحروف هذه الزائدة وممكن أن تكون أصلية أيضا هم ثلاثة فقط من والباء والكاف هل من خالق غير الله الله ليس كامس له شيء فالاسم بعد حرف الجر الزائد مجرور لفظا في محل المحل بتاعه حسب موقعه فمثلا ليس النجاح ببعيد البعض في جر زائد وبعيد اسم مجرور في محل نصب خبر ليس ننتقل إلى أن وإن متى تكون الهنزة مفتوحة ومتى تكون الهنزة مكسورة اذا صح ان تؤول مع معموليها اسمها وخبرها الى مصدر صريح تكون مفتوحة مثل سرني انك متفوق يعني سرني تفوقك وخلاف ذلك تكون مكسورة زي مثل ايام ان تكون في اول الكلام ان الله مع الصابرين وبعد ال... بعد القول قال إني عبد الله أو أن تكون في بدء جملة الحال أدركته وإنه يكبر الكتاب أو في بدء جواب القسم والله إن الإمام قوه أو في جملة الصله صدر جمله السلة زي منحتك ما إن أثاره تفيدك وعلى هذا ظهر عندي بعض المتشابهات اللي أحب أنبه عليها تنبيه شديد فعندي إن وأن وإن وأن ومر بنا لكن عايزين نعرف عنهم كيف نفرق بينهم فهذه الحروف المتشابهة في رسمها مختلفة في عملها إن شاء الله سوف نضع لكم أبنائي وحفادتي علامات تفرقون بها بين كل حرف وما يشابهه، فلو كان إن وأن لو جاء بعدهما جملة اسمية فهما حرفان ناسخان إن الدين عند الله الإسلام يصرني أن خالداً يعلم أبنائه صلاة إن مع العشر يسرع أما إن كان بعدها فعل مضارع فقط فهي اداه تنسب الفعل المضارع ما اجمل ان يتفوق عمر اما اذا كان بعدها جملتين فعل مضارع وفعل مضارع اخر فالفعل الثاني لا يتم الا بشرط حدوث الفعل الاول إذن هي اداه شرط جازمه تجزم فعلين فعل, فعل الشرط وجواب الشرط ان تذاكر جيدا دروسك تتفوق تزاكز تتفوق آثر العام فالتفوق لا يحدث إلا بشرط حدوث مذكر. يبقى الحروف دي بعدها جملة اسمية يبقى حروف بعدها جملة فعلية بفعل واحد مدارع يبقى أدت مصر. بعدها جملتين فعليتين واحدة بتتم الأخرى أو ما تحصلش إلا بشرط حدوث الأخرى فهي أدت شرط يازمة. كذلك عندنا اللام ألف أربعة لام ألف نافية للجنس لا ناهية لا حرف عطف لا نافية فقط كيف نفرق بينهم إذا وقع بعد لا جملة إسمية والإسم نكرة ومتصل بها ولا وليس ولا يدخل عليها او يدخل عليها حرف جر فهي لا النافيه للجنس التي تعمل عمل ان لا اله الا الله اما اذا كان بعدها فعل مضارع طلبي فهي لا الناهية التي تجزم الفعل المضارع لا تكمل الصلاه يا بني وان وقعت بين شيئين الشيء الثاني عكس الشيء الاول فهي حرف عطف وما بعدها تابع لما قبلها في الاعراب قابلت في الطريق رجلا لا امراه طه حسين كاتب لا شاعر اما النوع الرابع وهو لن النافيه فقط <تصفيق> والتي لا عمل لها ولا محل لها من الإعراب فليس فيها أي شرط من الشروط الثلاثة الماضية ما أحب ال... لا أحب الكذاب لا أحب الكذاب من الاشياء او من المتشابهات في اللغة العربية ايضا او في قواعد اللغة العربية من غير من عند لا من فهناك من استفهامية للسؤال ومن شرطية بعدها جملتين ومن موصولة بمعنى الذي من الاستفهامية بعدها علامة الاستفهام واضحة جدا وتسأل عن حقي من هذا الرجل وفي الحاله دي هي خبر مقدم ومن الشرطيه مع الجملتين الجمله الثانيه لا تحدث الا بشرط حدوث الاولى من يحترم الكبير يحترمه الناس فاحترام الناس مرتبط باحترام الكبير شرط اما النوع الثالث فمن بمعنى الذي يعني موصوله ويتقرب حسب موقعها في الجملة أحترم من يتمسك بدينه فهي هنا في محل نصب مفعول حضر من يأم المصلين دي في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل ومن المتشابهات أيضا حتى تتم الفائدة بقدر الإمكان ما وهي تسعة أنواع ما تعجبية ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع ما شرطية وراها فعالين ما تقدم من خير تجده عند الله ما استفهمية تفهم عن شيء عاقل ما هذا البناء وعلامه الاستفهام واضحة ما الموصولة وهي بمعنى الذي ويشترط ان يكون الفعل اللي بعدها فيه ضمير عائد نعمة ما يقوله الرسول يعني النعمة الذي يقوله والتاني الماء الخمسة تشبهها تماما ولكن مفيش الضمير ده يعني ممكن تأويلها هي وفعلها الى مصدر صريح زي ما اروع ما قال طارق يعني ما اروع قاول بدل ما قال قاول يبقى ما هنا مصدرية او ما كفة بتلغي عمل إن انما المؤمنون اخبر لغت عمال إنا فأصبح المؤمنون إخوة مفتدى وفي وفيما نافيه لا عمل له ما ذاكرت اليوم ما ذكرتش لم أذكر يعني ما ذكرت محصلش مذكرة له هردة وما التي تعمل عمل ليس ولما الاستخدام ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا ترفع اسمه تنصب الخبر وهناك ما زائده لا قيمة لها يعني ممكن حذفها من الكلام ولا يتغير الكلام إذا ما زرتني في منزلي وجدتني احذفه فتأل الكلام مش عادي إذا زرتني وجدتني يبقى ماهنا منش أي قيمة فهي ماء زائلة وقبل أن ننتقل للجملة الفعليه فيه معين من الجمل عايزين نتكلم عنها جملة أو جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب فالجمل التي لها محل من الإعراب تعرض أجزائها أولا جزء جزء ثم نقول بعد ذلك في النهاية إن الجملة في محل كذا وتقع كذا يعني مثلا إذا وقعت خبرا المتسامح يعيش هادئ البال المتسامح ده مبتدا اما نيجي بقى يعيش فعل مضارع والفعل ضمير مستتر وهادئ البال مضاف مفعول به ومضاف اليه المهم ان احنا نيجي في الاخر نقول الجمله الفعليه في محل رفع خبر في محل رفع خبر فان قبلها مبتدا او كانت خبر لكان او خبر لان خبر كان في محل رفع خبر ان في محل نصب وهكذا المهم تكون خبر لمبتدا لان لكان ادي نوع النوع الثاني لو وقعت حال دي هتبقى على طول في محل نصب حال أقوم مشتري وانا نشيط وطبعا بالواضح جدا ان هي حالتي ها يبقى وانا مشيت يبقى الواو هنا واو الحاليه وانا نشيط مبتدا وخبر في محل نصب جمل حال اذا وقعت نعت والجمله دي اتفعت نعت دي يبقى قبل منها اسم نكره هذا مدرس يقنع الطلاب يقنع فاعل والفاعل ضمير مستتر والطلاب مفعول الجمله كلها في محل رفع نعت هذا دي المبتدا بتاعي ومدرسهم الخبر وبعدين يقنع الطلاب يبقى الجمله النعتيه لازم تكون قبل منها اسم نكره وإذا وقعت مضافا اليه يعني قبل مين ده ايه ظرف يحلو الجلوس حيث يطيب الهواء بعد الظرف مضاف اليه يبقى كان يطيب الهواء فعله الفاعل قلنا كلها في محل جر مضاف اليه بعد حيث خمسة اذا وقع الجوابا لشط جازم مختل ن ناب بالفاء من يذاكر فهو المكتئ فهو هو مبتدا ومكتهد خبر والجملة بعد ما نقولها كده مبتدى خبر وقعت على طول في محل جازم ايه جواب شاست واذا كانت تابعه لجملة لها محل يعني تبع بقى الواحده من الخمسة اللي فاد لاي واحدة من الخمس انواع الام تصنع رجاء محل رفع خبر وتربي في محل بقى ايه رفع ما نقولش خبر بقى هنا في محل رفع هنا ايه لان الجمله التابعه هنا عطف هذه الانواع السته للجمل اللي لها محل من الاعراب فما الانواع السته اللي الجمل اللي ليس لها محل من الاعراب الجمله الاسميه في اول الكلام عمر اول امير للمؤمنين او جملة الصفه التي تقع بعد اسم موصوف احب الطالب الذي يذاكره يذاكر جيد دي ليس لها محل جملة جواب الشرط غير المقترن بالفاء أو غير الجاذب من يتقل لها يجعل منهاش موقع لولا المذكرة ما نجحت الله لا موقع لها من العرب جملة الجواب القسر و لكننا إن لمنتصر العادل نحن نحبك ومن الاعتراضية حفظك الله ليس لها محد من الأول الجملة التابعة لأي مادة من الجمل الآية الخمسة السابقة العمل شرف والكسل ذلة ندعكم على خير ونبدأ معاً المرة القادمة في الجملة الفعلية.